قَرْتَقِب يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ رَبَّنَا اكْشِفْ عَنَّا الْعَذَابَ إِنَّا مُؤْمِنُونَ أَنَّ لَهُمُ الذِّكْرَ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولُهُمْ مُبِينٌ ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ نَجْنُو إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد ختنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إما رَكُم رَسُولٌ آمين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آتِيكُمْ بِسُلْطَانٍ مُبِينٍ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ تُرْجُمٍ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لَفَاسِذُونَ فَدَعَا رَبُّهُ أَنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ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 أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قَوْمٌ تُبَاعُ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ أَهْلَكْنَا هُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ وَمَا خَلَقَنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَا